سورة المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفة في العاصفات عصفة والناشرات نشرة في الفارقات فرقة في الملقيات ذكرى عذرا أو نذورا فالسورة فيذ ديشوشق عن سيسم الربين ذا حنين يتشرد الحنا السوضو ديشوشق عن سبو ما ই রুষে আসে শির হর নিশন হক إنما বাতানি তো فإذا النجوم طمشت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ذذي ضرور شكر وعذا مرمحون كنيثلان مريش رجيه النيع مرقل عن نذلال ما الوقف في الرسول ذا شث وسد حدا ليوم الفصل وما أبراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين يوشني د يحدان ذا شوت واش يد ذا شي يفرز الامور ما تحصي ذا شب فراش اصلا توغيثان غفي ذا كن ونمين المنهلكين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ اذين المكذبين ايش نش سنجري من ذا نستفعد دين أكين خدمي المجرمين أثنت وغيث السن غفظك ورنومين ألمن خلقكم مما مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ لمكذبين أن خلقكم الذقوما ونسعوا لذلقما نقمسنا للقرار يحسن المدى لمعلوما أن نقدر أسنى السنة نقدر أسنى وغيث السن غفذك ونمين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسية شامخات وأسقيناكم ما أنفراطا ويل يومئذ للمكذبين ونقمر القاعا أمير بي تجمعيكم ذرحي نغذ الميتين نقمشه ذر علان نسوك سوما نصيدا أثنى سواغث السن أغفذك ورنوين أنطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون أنطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين أدو ثغر وين ثن كرم أدو ثغر يوث تيري هي سعال ثلاثة فرعاش في النور نشترة تيري ورث قرع يريز لدي التوجن وبحاجة فروج إتفغن أمي لغمان ورغن أثنت وغيث السن غفذك ونمين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويد يومئذ لمكيبين أستاق نورد نطخن أرس نتكن تشريح أكند ونحل عذر أثنت وغيث السن غفذك ونمين هذا يوم الفصل جمعناكم والولين فإكان لكم كيد فكيدون ويد يومئذ المكذبين فذوق إذا سبوا فراز أن جميعكم غريب من الزان مذسع محيات حرشية أو جرفت سيريا أفانت وغث السن خفذك ونمين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجر المحشنين ويلون يومئذ للمكذبين وإذا يستقوذنا ربيا في فيرين ذرعوانصر ذرفكي أن يحملون سرحن رازم دينين اتشف اشو تصحن ون تستاهرم سفعلن ون أكد ينين وذك مسك من الفعال أثنت وغيث السن غفذ كن ونمين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ لمكذبين مدخنوا وذي خفرا أجت تمتع سطوح ذجن ذد النساء كنوا وقلك ندي مجهار أثنت وغيث السن غفذ كن ونمين وإذا قيل لهم وركعوا لا يركعون ويل يمئن المكذبين من نشن الظلث في المحالة الظلن أثنث وغيث الشن غفذك ونمين فبأي حديث بعده يمنون لشو لهذا رسال من مروا منا رسل القرآن